ومن أظلم ممن من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئن نور الله بأفواههم يريدون ليطفئن نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون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 أيها الذين آمنوا كن آصال الله كما قال عيسى بن مريم كما قال عيسى بن مريم للحواريين من آصال إلى الله قال الحواريون نحن آصال الله فأمنا قل. الكافة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدين الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.